sahna ya hala sahna ya hala sahna ya hala ya hala abbas sahna ya hala ya لله هواش ومخاره كل مر عاشم لله هواش ومخاره وعن بطوله تيزان في But I'm بيهدم عاد الحرم يتنشفن بيهدم عاد الحرم يتنشفن وجينا نازل حرب وجود امدلينا يا اهل بعضاس تجات عشارر وما برد يونات تجات عشارر وما برد فوق متن الزود خيال عدينه يا اهل ابو عباد يا, يا اهل يا, يا اهل ابو عباد يا اهل يا اهل ابو عباد من تسجيلات احمد شاكر العبودي and shine Who so